غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا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 ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئهم الله مما قالوا فبرئهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها